يقولون اليه بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون رسولا وانياكم يخرجون الرسول وانياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيل ربكم مرضات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 قَفُوكُمْ يَكُونُ لَكُمْ أَعْدَاءٌ وَيَبْسُطُونَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَيَدَّعُونَ أَنَّكُمْ مُؤْمِنُونَ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ والله بما تعملون بصير قَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إذ قالوا, إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ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 وَإِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَادِكُمْ وظاهروا, وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمَ الظَّالِمُونَ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 أك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان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 يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يأسوا, يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور